السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحوالكم؟ جيد نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم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 والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله وإياكم من عذاب دعون وقفنا عند قول العلامة السعدي رحمة الله عليه ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير فيقصد رحمه الله تعالى بقوله إلا بوجود شروطها أي شروط صحتها وبانتفاء الموانع ما يمنع من صحتها ومثال هذا أن يوجد وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة شرط صحة في الصلاة والمانع الذي ينبغي أن ينتفي مثلا في حق المرأة هو عدم وجود, وجود دم الحيض او دم النفاس لا بد لصحة الصلاة من وجود شرط صحتها ومن ذلك دخول الوقت وانتفاء موانعها ومن ذلك عدم وجود, وجود حيض أو نفاس عند المرأة. وكذلك لصحة النكاح لا بد من وجود الولي وللمانع الذي ينبغي أن ينتفي أن لا يكون راغب الزواج محرما فشرط صحة الصلاة دخول الوقت وانتفاء المانع عدم وجود الحيض والنفاس وفي النكاح شرط صحة النكاح وجود الولي وانتفاء المانع عدم وجود الإحرام فما تفقد شرط العبادة أو المعاملة وقد ذكرنا مثالا للعبادة الصلاة ومثالا للمعاملة النكاح أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت فمثال ذلك شرط ثبوت حق الإرسل الولد من أبيه فشرط الصحة أولا أن يكون ولدا والمانع الذي ينغي أن ينتفي أن لا يكون هذا الولد من زنا وإلا لم يصح إرثه من والده قال رحمه الله وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ يقال في العبادة عبادة صحيحة ويقال في المعاملة معاملة وعقد صحيح ولا يقال نافذ إلا في العقود والمعاملات. يقال عقد بيع نافذ ولا يقال صلاة ظهر نافذة وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي، أي بتتبع النصوص واستقراء الأحكام الشرعية. اذا قصده بالشروط، ما تتوقف العبادات والمعاملات، تتوقف صحتها على وجود هذه الشروط. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات. وموانعها والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا تقوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فإنما حصرت أحقية في الزكاة في هؤلاء الثمانية ومنعتها عن غيره وكذلك حصر تحريم أو التحريم بالرضاع حصره في من رضع قبل إكمال السنتين في من رضع قبل إكمال السنتين فمن كان قد رضع بعد السنتين فهذا لا يكون مؤثرا في تحريم النكاح عن طريق الرضاع قال رحمه الله فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور هذا واضح ثم قال ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما أي أن الحكم يثبت إذا وجدت علته وينتفي الحكم إذا انتفت علته مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فالعلة هنا الغضب والحكم عدم جواز قضاء القاضي أي لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان فإذا انتفت العلة أي زال الغضب زال المنع ايضا وهذا هو معنى قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدماً فالعلل الثامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام أي جعلها اسبابا للأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت زالت لم يثبت الحكم ومثال ذلك كما قلت حديث لا يقبل القاضي وهو غضان ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر أي المنع والتحريم إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات والعقود أيضا الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه وهذان أصلان مختلفان وإن تعجب فاعجب من بعض أهل البدع الذين يحتجون لجواز بعض بدعهم حينما نستج عليهم نحن بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل تركه يحتجون علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل البصل مع أنه مباح وهذا خلط بين الأصلين وهذا هو الذي بنى عليه الفقيه عبد الله بن الصديق الغماري كتابا له في هذا الأمر لأن ندع الشارع أمر إيجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة لأنه ليس لحق أحد الحق في التشريع في وضع العبادات إلا الله تبارك وتعالى لذلك الله تعالى قال أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله فالأصل في العبادات عدم الإذن حتى يرد الإذن من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما العبادات فهي كثيرة غير محصورة ولذلك الأصل فيها الإباحة إلا أن يدل دليل على المناء قال ولأن الله خلق لنا جميع الأرض أو جميع ما على الأرض مع الأرض أيضا لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا ومن المعلوم أننا لا ننتفع بكل ما على الأرض بكل أنواع الانتفاعات، فبعضها ننتفع بها شربا وبعضها أكلا وبعضها لباسا وبعضها غير ذلك فالإباحة متعلقة بطبيعة ونوعية الانتفاع به فلا يجوز أن نقول إن الأصل في التراب جواز أكله بل الأصل في التراب جواز مسه واستعماله أما أكله فغير وارد وكذلك في كل شيء يدخل تحت هذه القاعدة فإنما يدخل تحتها باعتبار نوعية الفائدة التي تستفاد منه. قال رحمه الله ومنها من هذه القواعد إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارناها المانع وهذه تشبه القاعدة التي ذكرت قبل قليل في الشرط هذه في السبب. فمثال ذلك. دخول وقت دخول وقت الصلاة أيضا للمرأة والمانع هو الحيض، لأن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة وشرط صحة فيها أيضا، ولذلك يصح استعماله مثالا في هذه القاعدة. كذلك في الحقوق نقول من كانت عنده رغمة في الزواج والسبب هو الخوف على نفسه مثلا من الزنا، فإنه يجوز له أن يتزوج. لكن إذا وجد مالع يمنعه من ذلك حرم كان يكون محرما مثلا قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين الواجبات تلزم المكلفين أي أنهم مخاطبون بها خطاب إلزام لا يزول عنهم ذاك الخطاب إلا بالاستجابة له وفعل المأمور به الواجبات تلزم المكلفين قال والتكليف ويقصد هنا التكليف العام الذي يدخل فيه الكافر والمسلم قال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل هذا التكليف العام فهذا تكليف ابتداء بالإسلام وهناك تكليف خاص فيشترط فيه الإسلام على قول بعض الفقهاء قال والإطلافات تجب على المكلفين وغيره اي أن من أتلف شيئا وأفسده كسره ضيعه فانه يلزمه أن يضمنه بمثله أو بقيمته سواء كان مكلفا بالغا عقلا أو لم يكن كذلك فيؤدي عنه وليه فان كان صغيرا فوالده أو وليه وان كان احمق سفيها فالقائم على ماله فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وهنا فائدة مهمة أن العلماء يقولون الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى ألزم المتلفة لأموال الناس بالضمان بناء على الأمن الأصل في حقوق العباد أن تكون مبنية على المشاححة التديق وأن حقوق الله مبنية على المسامحة وهذا من باب أموال الناس كي لا تضيع هكذا بدون مقابل فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلوات وغيرها ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها كالزكاة والحج إن اتصف بالصفات التي توجب هذه العبادات كان يكون له مال بلغ من الصابة وحال عليه الحول إن كان عينا فإنه يجب عليه الزكاة كذلك الحج من كان عنده قدرة مالية وبدنية فإنه يجب عليه الحج فهناك عبادات وآخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات أي أن الذي نسي فأتلف شيئا لغيره ضمن أنه ليس له صاحب أو أن جاهل الماء أفسد شيئا ولا يعرف أنه لصاحب ما، فإن هذين لا يأثمان لا ي... لا ي... لا ي... لأنهما لم يقصد الإفساد لكن إنهما يضمنان أي يعوضان, يعوضان المتضرر بالمثل او بقيمته بالثمن وهذا خلاف ما عليه الناس عندنا من الأوام نحن نقول بالدرجة الغرم حرام يعني الضمان حرام عند العوام. لا الضمان واجب على من اكلث وافسد اما في خصوص الجاهل فالجاهل نوعان جاهل بذل وسعه في التعلم فلم يصل إلى المعلومه فهذا هو الذي يرفع عنه الاثم اما الذي يتكاسل ولا يسال ولا يبحث فهذا غير معذور بالجهل ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالذي يعلم يسأل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للذين أفتوا الذي شج رأسه أن يغتسل فمات قال فيه عليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا سأل حينما جهلوا إنما شفاء العيي السؤال فأقفنا إن شاء الله تبارك على أمل أن نلقاكم في الحصة المقبلة